ومن باب رد الفضل إلى أهله بعد الله تعالى فإنني أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وأثني بعد ذلك بشكري مركز ريار الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم ثم أثلث بالقائمين على هذا الجامع المبارك في حرصهم ونشاطهم للعمل العلمي نشرا ودعوة إليه ثم الشكر موصول إلى جميع من حضر أو استمع أو شارك الله أسأل أن يبارك في المتكلم والسامعين